وَعَادِبٌ أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ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 ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاسراقه والطير محصورة كل لهم اوان وشددنا ملكه واتايناه الحكمه وفصل الخطاب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 تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ لَفِي مِنَ مِّنَ الْخَلْطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ